Sayfa 71, ayet 166. 166. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ yawmal taqal jama'ani fe bi'nillahi ve liy'lemal mu'minin. Ve ma asabakum yawmal taqal jama'ani fe bi'nillahi ve liy'lemal mu'minin. Ve ma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 167a الله وما الله الله وما وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالى قاتنوا في سبيل الله أو دفعوا. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالى قاتنوا سبيل الله أو وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالى قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالى في سبيل الله أو يدفعوا. وليعلم الذين نافقوا لهم تعالى قاتلوا في سبيل الله أو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 وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالى قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا. وليعلم الذين نافقوا لهم تعالى قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالى قاتلوا سبيل الله أو يدفعوا. وليعلم الذين نافقوا لهم تعالى قاتلوا في سبيل الله أو وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا 166 167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 وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتنوا في سبيل الله أو ادفعوا وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتنوا في سبيل الله أو ادفعوا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 ولِعلمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ قالوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلِإِيمَانِ ولِعلمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ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 يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون يقولون بأفواههم مَا ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون يقولون بأفواههم مَا ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون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 يقولون بأفواهم مَا ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون يقولون بأفواهم مَا ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون يقولون بأفواهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون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 Yüz altmış yedi b, yüz altmış yedi c. Çalı, lo nâlemü qitalât tabâna kum, hum lilkûfri yûmâ idin aqrabû minhum lli iman. Yüceli, lo nâlemü qitalât tabâna kum, hum lilkûfri yûmâ minhum iman.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 قالوا ne'lemu kitalen lettebânaakum, humlil kufri <gülüyor> yevmâidin akrabu minhum lil îmân. Yekûlûnâ bi'afvâhihim mâ leyse fî kulûbihim, vallâhu a'lemu bimâ yektumûn.'' 168a ''Ellezîne kâlûlâv li'ikvânihim ve ka'adûlâv atâûnâ mâ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 يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ أَلَّذ۪ينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ب قُلْ فَدْرَعُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قل فدروا عن أنفسكم الموت إن صادقين عن صادقين عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين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 قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن صادقين عن صادقين عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين قل فدروا عن أنفسكم الموت إن صادقين عن صادقين عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين قُلْ فَدْرَعُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ فَدْرَعُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 168a 168b اَلَّذ۪ينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوَأَطَاعُوا نَمَا قُتِلُوا قُلْ فَدْرَأُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوَأَطَاعُوا نَمَا قُتِلُوا قُلْ فَدْرَأُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعنا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعوا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. مائة وستة وستون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله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 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا 168b 169a والفجر رؤعاً انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتنوا في سبيل الله أمواتا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين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 169 b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 بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم بل أحياء عند ربهم بل أحياء عند ربهم بل أحياء عند ربهم بل احياء عند ربهم بل احياء عند ربهم يرزقون بل احياء بل بل 169a 169b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 ولا تحسبن الذين في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون 170 A. فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله. فرحين بما آتاهم الله من فضله.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 Farihin bima ata min fadlih 169B 170A بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتتهم الله من فضله بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم الا خوف عليهم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 ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم, ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم الا خَوْفٌ عليهم ولا هم يحزنون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خَوْفٌ عليهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم هم يحزنون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 الا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم الا خوف عليهم لم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 Allah kaufun aleyhim ve la hum yehzanun. Ve yestebşirune billezine lem yelhakubihim min kalfihim. Allah kaufun aleyhim. Allah hum 170 A, 170 B. E.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 ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون فرحين بما أتتهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ألا خوف عليهم خَوْفٌ خوف عليهم ولاهم يحزنون فرحين بما أتهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون فرحين بما أتهم الله من فضله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 Yestebşir on bin nimetin min Allah ve fadlu ve an Allah la yutuğu ajra al mu'minin. Yestebşir ve 170 171 ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون يستبشرون بنيمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين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 ve yestebşirûne bi'llezîne lem yelhakû bihim min halfihim en lâ havfun 'aleyhim en lâ havfun 'aleyhim ve lâ hum yahzanûn yestebşirûne bi ni'metin min Allâhi ve fadlin 172 Alladîne istecâbû lillâhi ve'r-resûli min ba'di mâ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 ''Ellezîne istecâbû lillâhi ve rresûl <gülüyor> min ba'di mâ asâbehumul qarh.'' ''Ellezîne istecâbû lillâhi ve rresûl min ba'di mâ 171-172a <ya>. ''Yestebişirûne <gülüyor> bi ni'metin minallâhi ve fadlin ve ennallâhe lâ yudî'u ecrâl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 الله الله لا يضيع 172 b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 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ 172A 172B الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ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 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ 173 أَلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قد جمعوا لكم الَّذين قَالَ لَهُمُ النَّاسُ, إن الناس قد جمعوا لكم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قال لهم الناس الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم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 172b 173a عظيم <gülüyor> الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم ''Ellezîne kâle lehumun nâsü innen nâse kad cema'û lekum fâhşavhum.'' ''Lillezîne ahsenû minhum vettekav acrun azîm.'' ''Ellezîne kâle lehumun nâsü innen 173b فزادهم إيمانه و قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل فزادهم إيمانه و قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل فزادهم إيمانه و قالوا حسبنا الله و الوكيل فزادهم إيمانه و حسبنا الله و الوكيل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 قال حَ الله وَ نحم 174 ha ف qلَbu binmettim م Allah وَfas tos ف qلَbu binmetim م ال Allah وَfams tosu ف qلَbu binirmetim م ال Allah vefatlle myms فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل الله الله لم يمسسهم سوء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 ben kal bu be mettim bin Allahi vefatın inlemeyem ses tosun Sen kal bu bin nirmetim 173 ve 174 a فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء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 فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٍ Sayfa 71 Toplu Halde وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلْيَعْلَمَ المؤمنين.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 قُلْ فَدْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ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 يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد مَا أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم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 ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون يستبشرون بنيعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح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 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء